ثم توفي أ ب و بكر ودفن بجواره وكانت أ م المؤمنين ت س ت أ ث ر بما تبقى في ا ل غ ر ف ة من مكان بنفسها لكنها آ ث ر ت بذلك الفاروق رضي الله عنه لما ا س ت أ ذ ن ه ا أ ن يدفن إ ل ى جوار صاحبيه وهي التي تعلم رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عندما كان يقول جئت أ ن انا وأبو بكر وعمر ودخلت أ بكر و أ ب و بكر وعمر وذهبت أ ن ا و أ ب و بكر وعمر رضي الله عنهما و أ ر ض ا ه م ا و أ خ ذ الله من أ ب غ ض ه م ا و ق ل ه م ا فلما استشهد عمر رضي الله عنه ا س ت أ ذ ن أ م المؤمنين أ ن يدفن الى جوار صاحبيه ف أ ذ ن ت وقالت كنت أ ر ي د ه لنفسي لكن من حبها لعمر وتقديرها له واحترامها له ومعرفتها ومعرفته منزلته اثرته